الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما بدأ إمامنا القرطبي في شرح المسألة السادسة والعشرين من مسائل الآية الثالثة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة. وكانت حول موقف المضطر إذا غص بلقمه، فهل يسيغها بخمر أم لا؟ فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام لا، لا يسيغها مخافة أن يدعي ذلك. ثم ذكر أن ابن حبيب يجيز ذلك لأنها حالة ضرورة، وأورد ما قاله ابن العربي من أن الغاص بلقمه. فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقراء الحال صورة الغصة من غيرها فيصدق إذا ظهر ذلك وان لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله باطنا ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حلال وأما الخنزير وابن آدم فلا يحل بحال فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> قلنا يا إخواني إن المضطر إذا وجد ميته له أن يأكلها لأنها حلال أما الخنزير وابن آدم فلا يحل بحال والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المسقل كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية. وفاء الأجنبية لأنها تحل له بحال وهذا هو الضابط لهذه الأحكام قال علماؤنا وبه قال أحمد وداود المسألة السابعة والعشرون سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما فقال إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب الي من أن يأكل الميتة وإن هو خشي الا لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عندي وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعه المسألة السامنة والعشرون عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأنسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امراته إن حرها فنفقت فقالت أسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها فقال استحييت منك قال ابن خويز منداد في هذا الحديث دليلا احدهما ان المضطر يأكل من الميتة وان لم يخف التلف لانه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه والثاني يأكل ويشبع ويدخر ويتزوج لانه اباحه للدخار ولم يشترط عليه ألا يشبه قال أبو داود وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا الميتة قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونصطبح قال ابو نعيم فسره لي عقبه قدح غدوة وقدح عشية قال ذاك أبي الجوع قال فأحل لهم الميتة على هذه الحال قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من اول النهار وقال الخطابي الربوق العشاء والصبوح الغداء والقدح من اللبن بالغداء والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وان كان لا يغذي البدن ولا يشبع الشبع التام وقد اباح لهم في ذلك تناول الميتة فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من الكبود وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي قال ابن خويز منداد إذا جاز أن يصطبحوا ويرتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزود. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر لا يجوز له أن يتناول من الميت إلا قدر ما يمسق به رمقه المسألة التاسعة والعشرون وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محروقة فإن تغيرت بالإحراق فقال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات وفي العدبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميت اذا وضعه في جرح لا يصلي به حتى يغسله وان كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون لا يتداوى بها حال ولا بالخنزير لان منها عوض حلالا بخلاف المجاعة ولو وجد منها عوض في المجاعة لم تبقى وكذلك الخمر لا يتداوى بها قاله مالك وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو اختيار ابن أبي هريرة من أصحابه وقال أبو حنيفة يجوز شربها للتداوي دون العطش وقال بعض البغداديين من الشافعية يجوز شربها للعطش دون التداوي لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي وقيل يجوز شربها للأمرين جميعا ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرم إلا بأبوال الإبل خاصة ومنع بعضهم التداوي بكل محرم لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم المسألة الثلاثون قوله تعالى غير باغ المعنى غير باغ في أكله فوق حاجته وقوله تعالى ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها وقال السدي غير باغ في أكلها شهوة وتلهذا ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله المسألة الحادية والثلاثون قوله تعالى ولا عاد أصل عاد عائد فباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا فصار عدم المباح شرطا في استباحة المحرم المسألة الثانية والثلاثون اختلف العلماء اذا اخترن بضرورته معصية بقطع طريق واخافه سبيل فحضرها عليه مالك والشافعي في احد قوليه لاجل معصيته لان الله سبحانه وتعالى اباح ذلك عونا والعاصي لا يحل ان يعان فان اراد الاكل فليتب ولياكل وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته قال ابن العربي وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية وما أظن أحدا يقوله فإن قاله فهو مخطئ قطعا والصحيح خلاف هذا فإن إتلاف المرء نفسه في صفر المعصية أشد معصية مما هو فيه قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تقتلوا أنفسكم وهذا عام ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان منه فهمت من حديث الإمام يا أبي أن المحرم من الحيوان والميتة والدم ولحم الخنزير فهل يعني هذا أن كل ما عدا ذلك حلال روى مسلم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمراد بذي الناب ما يعد بنابه على الناس وأموالهم كالذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء ويرى أبو حنيفة أن كلما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر فهي كلها محرمة عنده وما رأي بقية الأئمة يا أبي؟ يرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعد على الناس كالأسد والنمر والذئب. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذيناب من السباع حرام وقال مالك بعد هذا الحديث وعلى ذلك